إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأ فرعون والذين من قبلهم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 لَلَذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَدْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ قَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ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 فَإِنْ حَادُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتبعاً وَقُلْ لِّلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدوا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 بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين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 ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغضهم في دينهم ما كانوا يفترون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 اذْ قَالَتِ الْمَرْأَةُ إِنْ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَضَرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ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 قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادت الملائكة وهو قائم يصلي في المحرى بأن الله يبشرك بيحيى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 إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله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 وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُدُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ذَلِكَ نَتْلُهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالْذِّكْرِ الْحَكِيمِ إِنَّمَا ثَلَاثَ عِيسَى عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكم من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا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 قُل يا اهله الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد إِلَّا الله وَلَا نعبد بِهِ الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا من دون الله فإن تَوَلَّوْا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الْكِتَابِ لم تحاجون في إبراهيم لم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاجدتم فيما لكم به علم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 وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ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 وجه النهار وَكْفُرُوا أَخِيرَةً لَعَلَّهُمْ يَأْجِعُونَ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَاءَ هُدَى اللَّهِ أَيُّ تَأَأَّرَ أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيَتُمْ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 ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأنبيين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين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 وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ثُمَّ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ ثُمَّ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ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 Qul amin bil وَمَا ve ma وَمَا alayna ve ma unzel ala Ibrahim ve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 الله اللون ان الذين كفروا ماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به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 كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حظم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأنت بالتوراة فتسلوها إن كنتم صادقين فما نفّر على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قن صدق الله فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إبراهيمَ حَنِيفاً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ ضَعَلِ النَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَتَ مُبَارَكٌ وَهُدَى لِلْعَالَمِينَ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إبراهيم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 وَذْكُرُونِ نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءٌ فَأَلْفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَاءِ حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذْتُمْ مِنْهَا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 فأما الذين سودت أجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت أجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمَ ٱلْعَٰلَمِينَ وَلِلَّهِ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ أنتم خير أمّة أخرى للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم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 ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباء وباء بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة.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 من أهل الكتاب أمة قائمة يتسلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون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 مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت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 يُمْدِدْكُم رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَهَّمِينَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَاكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ فَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ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 وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنّة عرضها وجنّة عرضها السماوات والأرض عدّة للمتقين.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 انفسهم ذكروا الله لكن الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصدر على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين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 تأخذ منكم شهدا، والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين، أم حاسبتم أن تدخلوا الجنة ولم؟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 وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وثبت أقدامنا ونصرنا على القوم الكافرين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 إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين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 إذ تصعدون ولا تلون على أحدٍ والرسول يدعوكم، والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غم بغم.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 وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم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 ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنا هذا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 الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشعوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فَقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءُ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَ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 ولا يحسبن الذين كفروا انما نُملي لهم خيرا لانفسهم انما نُملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين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 لا تبلغن في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذن وَإِن تَصْبِرُ وَتَتَّقُ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلْنَاسِ وَلَا تَكْتُمُونَ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 ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخر النار فقد أخزيته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 فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأذووا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا وقاتلوا وقتلوا لا عَنْهُمْ عنهم.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 وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إلَيْهِمْ خَوْشِعِينَ لِلَّهِ خَوْشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن اللّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاتَّقُوا اللَّهَ اتقوا الله لعلكم تفلحون